بوك تو نتينية تسعة وتسعون تسعة وتسعون جينيتيب حالة الإضافة حالة الإضافة من ونين ناس كات قطة صديقتي من صديقتي من ونس هند كلب صديقي كلب صديقي mina barns leksaker ألعاب أطفالي ألعاب أطفالي دي ار مين كوليجاس كابا. هاذا معطف زميلي Zemili. Det är min kollegas bil. Häve Det är mina kollegors arbete. Zemili. Knappen på skjortan är borta. زر القميص قد انقطع زر القميص قد انقطع nyckeln till garaget مفتاح الكراج مفقود مفتاح الكراج مفقود chefens dator är كمبيوتر المدير متعطل كمبيوتر المدير متعطل vilka är flickan's föräldrar? ومن هم والدا البنت؟ من هم البنت? hur kom jag till hennes föräldrars hus? كيف اصل الى, والديها? كيف أصل إلى منزل والديها؟ كيف huset ligger vid slutet av gatan. المنزل يقع في آخر الشارع. المنزل يقع في آخر الشارع. ما اسم عاصمة سويسرا؟ ما اسم عاصمة سويسرا؟ ما هو عنوان الكتاب؟ ما هو عنوان الكتاب؟ vad heter grannarnas barn? Vad är namn barn? När börjar barnen skolov? När är läkarens mottagningstider? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ ما هي أوقات عمل الطبيب؟ نار أرمسية سوبيتيدر متى يفتح المتحف؟ متى يفتح المتحف؟